ان هذا لهو القصص الحق وما من الهه الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عالم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء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 ها أنتم هؤلاء حاجرتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون